لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه فيحسب الانسان ان لم نجمع عظاما بلا قادرين ب قادرين علا أنّ سوّ ي بناان بل يُريد الإنسان مفجر أمام يسأنُ أيان يهُ قياام فذا برق البص وخصف القمر وَجمع الشس القمر يقول الإنسان يومَائذٍ أين المفر يقول السان يوميذٍ عين المفر كلا لا وزر الى ربك يوم عيد للمستقر لا وزر الى ربك يوم عيد للمستقر ينبأ الانسان يوم بما قدم واخر ينبأ الانسان يوم عيد بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذيره بل الانسان على نفسه بصيره بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معذيره ولو القى معذيره فاذا برق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر يقول ال الانسان يوم عيد اين المفر؟ يقول الانسان يوم أين المفر النثر كلا لا وزر الى ربك يوم عيد المستقر الى ربك يوم عيد المستقر ينبئ يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا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 تَحْبُونَنَّ العَاتِلَة وتذرون الآخِرَة وُجُوهِي يَوْمَئِذٍ نَاظِرَة وُجُوهِي يَوْمَئِذٍ نَاظِرَة وُجُوهِي يَوْمَئِذٍ نَاظِرَة وجوه إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة وُجُوهِي يَوْمَئِذٍ نَاظِرَة إِلَى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة يومئذ يومئذ ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ داسرة تظن أن يفعل بها فاطرة تظن ساله بها فاقرا كلما اذا بلغت التراي وقيل من راق وظن انه الفراق الساق بالساق والتفت الساق بالساق كلما اذا بلغت التراقيا وطيل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يوما ذي المساق كلما اذا بلغت الترا وقيل مر ما مر ما مر وظن انه الفراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالسات الى ربك يومئذ للمساق الى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب بيلا اهلي يتمطى اولى لك فاولا اولى لك فاولا ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ